بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله يحيا الله وحدثني عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على وعلى آله رسول صلى الله عليه وسلم هريرة وحدثني بسم محمد أجمعين رحمه عبيد عن عن عن عن عنه أشرف أبي أبي أن رضي بن قال أ ت ر و ن ق ب ل ت هاهنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إ ن ي لاراكم من وراء ظهري قد تقدم الكلام عن هذا الحديث. ذكرنا ما يتعلق به وقلنا الحديث الكلام ما العلماء حملوا العلم هذا ذكرنا الرؤية هنا على العلم وذلك كان سائغاً على وذلك عن بعض إن وإن به في ل غ ة العرب و إ ل ا أ ن هنا ق ا ر ن ة تمنع هذا المعنى وذكرنا ذلك وقلنا إ ن إن هذا مذهب الجمهور حمل ا ل ر ؤ ي ة على ا ل ر ؤ ي ة ا ل ب ص ر ي ة وقلنا إ ن ا بن عبد البر رحمه الله قال دفعت طائفة الحديث طائفة في الزيغ هذا من أهل وقالوا كيف تقبلون هذا و أ ن ت م تروون ضده كيف تقبلون هذا هذا الذي عليه يبصير مروي الصحيحة النبي عليه فإيماننا يمنعنا تقبلون تقبلون نقبله نقبله بالأسلح رسول الله صلى الله وسلم لأنه إلى صلى الله عليه وسلم يمنعنا أن لا أقول لا هو وراء أن من نحن أن هذا هذا ظهره هذا ط ي ب ي ق و ل ن ا كيف تقبلون هذا و أ ن ت م تروون ضده ما هو هذا الضد الذي نرويه يقصدون حديث أ ب ي بكره ا ل ل ي جراه البخاري لما جاء أ ب و بكره م ت أ خ ر ا وركع دون الصف ثم دبا راكعا حتى دخل في الصف هذا الحديث له روايات من, من روايته في سنن أ ب ي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم قال ايوكو م ا ل ذ ي راكع دون الصف ماذا قالوا قالوا فلم يعلموا ولو كان يوسو من وراء اذا هري كما يوسو من بين يدي ه لماذا سيسال ايوكو م ا ل ذ ي راكع فلم ما سال دلاله على انه كنس ا ل ا يرى ما بين يدي لكنه لا يرى ما راهي ومن هذا الضد أ ي ض ا الذي نرويه حديث ابن عمر ا في الصحيحين أ ن ه م كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ي ك م القائل ك ل م ة كذا وكذا فقال الرجل أ ن ا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أ ب و ا ب السماء شاهدون هذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من قال ك ل م ة كذا حتى س أ ل ولو كان يرى من وراء ظهره كما يرى من بين يديه هل ي س أ ل قالوا لا يسال البر انتم ترون أ ن هذه الاستشكالات لو قيل ل أ ح د ك م هذه يستشكلها بعض العلماء ل أ س ا غ ه ا ل أ ن ه يراها استشكالات منطلقه من أ ح ا د ي ث لكن ذلك لم يمنع ابن عبد البرمي ان يسمي أ ص ح ا ب ه ا أ ه ل الزيغ ل أ ن ه م يرومون ضرب الوحي بعضه ببعض هي قضية هو رحمه الله هذا قضية يجيب قد قال حاول رامى أن يجيب عن هذا قال فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزيد ولا تنقص تزيد مع ا ل أ ي ا م ق الم أ ل تر ى أ ن ه قال كنت عبدا قبل أ ن أ ك و ن نبيا وكنت نبيا قبل أ ن أ ك و ن رسولا فهذا ارتقاء في الفضائل ثم قال الله لما صلى عليه وسلم لما قيل لما قال صلى الله عليه وسلم لا, لا تفضلوني على يونس بن متى وقال ن س السلام عليه و صلى الله عليه وسلم لما قال إنسان له يا أ ك ر م الخلق قال صلى الله عليه وسلم ذاك إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وقاله م ر ة إ ن س ا ن يا شريف بن الشرفاء أ و يا سيد بن س ا د ة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك, يعقوب بن إسحاق ذاك يوسف بن يعقوب بن إ س ح ا ق ا بن إ ب ر ا ه ي م قال ابن عبد البر أ ن ز ل الله عليه إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر ولم يغفر ل أ ح د قبله ما تقدم من ذنبه وما تاخر أ خ ر ف ه ن ك صلى الله عليه وسلم قال ولدي ولا أنا سيد ولدي آدم ف مع بمتة لما أكرم على أنه تفضلوني يونس له إبراهيم قال قبل ذلك لا تفضلوني علي بمتة وقال قل قال وقال لا يا ذاك ذلك ولكن لما نزلت عليه س و ر ة الفتح وغفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر ولم يفعل ذلك ب أ ح د قط قبله ولا بعده قال هناك قال انا, أنا سيد ولد ي آ د م ولا فخر وهناك والله أ ع ل م قال إ ن ي لاراكم من وراء ظهري كما أ ر ا ك م ن بين يدي فكانت فضائله صلى الله عليه وسلم تزيد وترقص نفهم الجواب يعني ك أ ن ابن عبد البر رحمه الله يقول إ ن قوله إن, إن حديث أ ب ي بكره متقدم وقوله إ ن للذي قال الله أ ك ب ر كبيرا إلى آخره متقدم وبعد ذلك زاد من فضائله أ ن ه أ و ت ي ا ل ر ؤ ي ة من وراء ظهره كما أ و ت ي ه ا من بني يده و أ ن ا ظهر لي وجه ا ل ج و ا ب آ خ ر ا ن م ر أ ي ت ه عند أ ح د من العلماء لكنه مما قدحه الله في نفسي في الجواب عن حديث أ ب ي بكر هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يره طيب لماذا ل أ ن ه س أ ل أ ي ك و ن الذي ركع هكذا قالوا نحن نقول فكيف عرف أ ن هناك من ركع هم هم قالوا لم يره ل أ ن ه س أ ل هو يقول أ ي ك م الذي ركع يعني هو عرف أ ن مصليا من المصلين ركع دون الصف ثم دب أ إ ل ى الصفه راكعا هذه ر ؤ ي ة من وراء ظهري و لا لا نعم لا شك في هذا يكفي قد يقولون لنا لا في بعض روايات ا ل أ ح ا د ي ث فذكر له ذلك طيب نسلم و إ ن كان النقاش فيها قد يطول نسلم لكم هناك جواب اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي لا اراكم من وراء ظهري ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصبا هذا ظهره وهذا أ م ا م ه هو يراه من وراء ظهره لكن لما ركع ها هو وراء ظهره فهذا الذي جاء وركع والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ا لا ن ب ي صلى ل ل ل ه ع يراه ه وسلم لا ي ل أ ن ه لما كان راكعا فما وراء ظهره و سقف المسجد لا مؤخرات المسجد واشو وضح كلام هذا ما ظهر لي اذن فلا ا ع ت ر ا وضح و أ م ا الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أ ي ك م القائل ك ل م ة كذا وكذا قالوا لم يعلمه حتى س أ ل نحن نقول ما يسمع هذه ا ل أ ص و ا ت هذا قال الله هذا أكبره كبير صوت ا ل أ ص و ا ت ب أ ي ا ل ح و ا س ي تدرك بالعين أم ب ام ل س ع بالسمع, بالسمع. أ ن ا ا ل آ ن أ ن ظ ر إ ل ي ك م جميعا م? وقد يتكلم المتكلم منكم و أ ن ا أ ر ا ك م و أ ن ت م من بين يدي ولكني لا أ ع ي ن مصدر الصوت ف أ ق و ل أ ي ك م المتكلم بكذا وكذا هل يعني هذا أ ن ي لم أ ر ه لا ولكن لم, لم اميز مصدر الصوت وهذا يقع ل... لجميع الاساتذه ا الفصل ا أ الفصل م م فيتكلم أ ح د ه م أ و ينظر إ ل ي ه م وهم, وهم ثلاثون او اربعون على اكمل تقدير فيقول ابحثوا من المتكلم بكذا وهو يراهم ولا ي ب ع د و ا مثل هذا هو الله عليه يراهم له هذا ظهر الله الله الله عليه وسلم يراهم ولكن مصدر الصوت وإحوى نقول ما الم... هذا الذي ظهر لي على أن نقول لرسول النبي فلا أننا الذي ما المستنكر في أن تخرخ الله صلى الله عليه وسلم العادة صلى لم على لي أعلم على صلى وسلم يتعين حينئذ إنكر أن أن في مصدر تخرق لا كيف كذا ما كيف كذا هذا خرقت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ا ل ع ا د ة كما خرقته ا ل ع ا د ة في أ م و ر ك ث ي ر ة أ خ ر ى ألم تسبح الحصى ج ا النبي ر ة في يد ل الله عليه وسلم الحصى الحصى تسبح أنا عندما أقول لا بالتسبح الذي يقول يقول يذكره ربنا شيء ولكن لا يتقاه الذي ربنا لا لا عليه وسلم أقول ذلك يقول ولكن يذكره بحمده تتقاهون تسبحه شيء يسبح وإن تسبح تسبح من أقصد هذا, هذا سبيح الفقه الذي نتقه لا نتحدث عنه ولكن سبحت الحصى ف كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ل ليس هذا خرقا ل ل ع ا د ه الم يشكو إ ل ي ه الجمل ا ل أ ع ج م الدابه ة ا ل ب ي م ة شكت إلى ا ل ن ب ي صلى ل ل ا ه ع ل ي ه و س ل م لما دخل ذلك الحائط للأنصار الجمل حتى ذرافت عين الجمل فجاء ذرافت حتى عين ف س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا الجمل فجاء الفتى الأنصاري قال لي يا رسول الله ف ق انه ل إ شكا الي انك تجيعه وتدئبه ماشي لا يقول لك أحد يعني الهرة صلى الله عليه وسلم بشيء بكيف لا ن ف ه م ولا نعقله انه يجيعني و إ ن ه يدئبني في العمل فهذا ليس خرقا ل ل ع ا د ة أ ل م يحن ي الجذع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم الجذع شجره فلما ل صنع وصنع ليقوم صنع النجار منبرا المنبر الجذع على له ذلك الفتى له له ترك الجذع ليقوم على المنبر فحن الجذع يسمع الصوت صوت ا ل ش ج ر ة ا ل م ق ط و ع ة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على الجذع فسكن ما هذا م ما هذا الم هذا أ تفر يفر الماء بين أ ص ا ب ع ه صلى الله عليه وسلم وضع س ل م و يده الكريمه ة صلى ل ل ا عليه وسلم في ا ل إ ن ا ء الذي فيه قليل من الماء ما يكفي رجلا واحدا ف ر أ ى الصحابه الماء يفور بين أ ص ا ب ع ه ك أ ن ه عيون ف و ا ر ة حتى سقى الجيش كله ب أ ن ا س ي ه ودوبه أ ل ي س هذا خرقا ل ل ع ا د ة فاي شيء يستنكر حتى نقول كيف كذا وكيف كذا ثم أ ل م تخرق ا ل ع ا د ة فيما يرجع إ ل ى ا ل إ ب ص ا ر كما خرقت في هذا الحديث روى الشيخان في ص ح ي ح ه م ا عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي ا عرضت ع ل ي ا ل ج ن ة والنار انفا في عرض هذا الحائط و أ ن ا أ ص ل ي فما ر أ ي ت ك اليوم في الخير والشر ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ج ن ة والنار في حائط قبلته ا ل ج ن ة التى عرضها ا ا ل س م والنار ت و ا ا ر ض و ل معها عرضت ا على, على النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الحائض ر خرق مرجعه إلى البصر يرى يره خرق يرجع البصر البخاري ر والحديث وسلم وهذا الذي هذا حداد فيما النبي الله ما لا الناس العادة فيما عائشة إلى إلى لم صلى عليه إلى يكن عن ي عليه الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها رسول صلى وسلم أن هذا جبريل يقرا أ عليك ل ل المؤ... هل س ا ا م ي ش ر عليك الغائب اسمه ر أشرت إلى الغائب إلى الغائب إذا ع ق السلام فقالت رضي الله عنها و ع ل ي ه ا ل ل س ا م و ر ح م ة الله ترى ما لا نرى تريد جبريل؟ إ ل ا ان ظ ا ئ ر لهذا ك ث ي ر ة كثيرة, كثيرة م ر و ي ة ب ا ل أ س ا ن ي د ا ل ص ح ي ح ة ا ل ن ظ ي ف ة فما العجيب في هذا أ ن تخرق ا ل ع ا د ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه عقيدتنا عقدة المسلمين ياخذها خلف عن سلام أ ن ا ل أ ح ا د ي ث إ ذ ا صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحت لا تضرب لها ا ل أ م ث ا ل ولا تعارض ب ا ل أ ق ي س ه ولا ترد ب ا ل أ ق و ا ل فما تعقل منها فقد تعقل وما لم يتعقل منها نكله إ ل ى عالمه ونقول قول الذين أ ث ن ى عليهم الله سبحانه في كتابه آ م ن ا به كل ام عند ربنا وانظروا كيف سمى ابن عبد البر هؤلاء أ ه ل زيغ وصدق رحمه الله وقد كان أ ه ل السلطان أ ع ن ي سلطان الحكم وسلطان أ ع ن ي العلم كانوا يمنعون هؤلاء يعني ق بعض ل نقول لكم ما هذي ب العلماء خاض في تفسيري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ي ر ا وراء ا ذلك كيف ر ا ا ش وقد غبي عليهم كيف ك ي ف ك ي ف ف ب د أ و ا يفسرون م ن و م ن يقول خلق الله له إ د ر ا ك ا في ر أ س ه ومنهم من قال كان له عينان بين كتفين العلم والحزم هو الإحجام عن هذا الإحجام لأن هذا مما خرقت فيه العادة والذي تخرق فيه العادة لا يسأل عن كيفه هذا في المعتادات لأن يسأل هل عن عن هو أو كيفه خرقت تخرق في في كيف في إ ذ ا كنت ممن يحاء اليك تقول الله كيف ويقول لك كيف أ م ا إ ح ن ا لا ت س أ ل ن ا كيف وقلت لكم صدق ا بن عبد, عبد البر وبر بن عبد البر بر في هذه لما سماهم أ ه ل زيغ وقلت لكم كان, كان ذوو السلطان سلطان, سلطان الحكم وسلطان العلم يمنعون هؤلاء من هؤلاء من مثل م أن الذهب السيار هذا يذكر في السير أن أبا في ع وكان ي الضرير معاوية الضرير مشاهير المحدثين من أئمة ومن الصحيح ة أئمةهم هذا أبا هذا رجال حدثا من من من ف يحدثه مجلس الرشيد هارون ر م عليهما ة الله وكان ي ح بحديث حج أ د م وموسى طبعا في وقت أ ب ي م ع ا و ي ة الضرير لا يقال مرين الصحة هو من, هو من رجالهما ولكنه حديث صحيح لا كلام فيه وحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آ د م وموسى احتجين يتناظرا ح ا ج ي ت ج د ل فقال موسى لادم د م ي آ أ ن ت أ ب و ن ا خيبتنا و خ ر ج ت ن ا من ج ن ة ت ب د و ن الناس دا بيت آ د م ق ل ر ا ب له نحن في الجنه ة واش تبدو نتبع قلقت دادرا ي فقال له يا, يا, يا موسى يا آ د م أ ن ت أ ب و ن ا خيبتنا و خ ر ج ت ن ا من ا ل ج ن ة يعني لو, لو لم ت أ ك ل لكنا مازلنا في ا ل ج ن ة فقال آ د م لموسى يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتو آخي أتلومني على شيء كتبه آخي شيء على الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال ب بأربعين ل يخلقني أن سنة ق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آ د م موسى فحج آ د م موسى ف حجه آدم موسى ح ج أ ي غلبه في ا ل ح ج ة هذا يقولون هذه ذ ي الفعاله يعني ي حاجه يحاجه, يحاجه, يحاجه فحجه أي حاجه فغلبه بالحجة قال نبي في ح فحجأ ا غ ل ب ب ا ل ح ج ة هذا أ ب و معاذ و الدريد يحدث بين الحديث في مجلس هارون رشيد كان من ج م ل ة الحاضرين رجل من الشرفاء قال أ ي ن لقيه ف ل م ه ا د حج أدم م و س ى أ ي ن لقية الرشيد ر من هذا أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن يكذب هذا الحديث لماذا تسألين لقية لقية لقية القضية قال تسألين لقية حيثما ما ما أنت هي وشهز طيب ما, ما, ما عرفنا اين ن د ر لقيه اذا يكون ماذا فغضب هارون ر ش ي د غضبا شديدا وقال ا ل ن ط ع والسيف تدرون ا ل ن ط ع ما هو هو تلك ا ل ج ل د ة التي بساط من الجلد من كانوا اذا ارادوا ان يضربوا عنق ر ج ل الناس قوم فيهم حضاره وفيهم رقي <تصفيق> رغم ذلك يعني كان ف... الدماء تسيل فقال ي كل مكان ا ف... نطع السيف فقال زنديق يكذب بالحديث, يكذب بالحديث فجعل ابو معاويه الضرير يقول له يا أمير المؤمن ب ا د ر ة منه شيء بدر م ولا ولا ن فما زال يكررها حتى سكن غضب هارون الرشيد حجز حجز يجب أ ن يحجز الناس هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام شريف مقام عال مقام محوط مقام معتنى به وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ك لا م ا ل ن ب يمكنك صلى الله عليه ل و س لا ي م أ ن تدعي الحياطه للنبي صلى الله عليه وسلم وتتسفل مع كلامه هذا لا يقبل ومازالت هذه ا ل آ ف ة يبتلى بها كثير ممن انتشا ب س ك ر ا ت فهمه يحسب أ ن ه يفهم ما لا يفهمه ا ل أ و ل و ن والاخرون فيقدم على مثل ما أ ق د م عليه هؤلاء الذين س م ا ه ابن البر عبد أهل الزيغ ويحسب أن ه ذ ان الذي ت ش ابا س يحسب ك ر ت ي فهمه ب أن أ زيد الساروجي صاحب, صاحب الحريري كان ينظر إ ل ي ه عندما كان يقول يحل إ ن س انه ا إ ن ذو رواء و ر و ا ي ة و م د ا ر ا ت و د ر ا ي ة و ب ل ا غ ة وبلاغة, وبلاغة ر ا ئ ع ة و ب د ي ه ة م ط ا و ع ة و ع ل و م و ادم بارع و ق ا د م ل أ ع ل ا م ا ل ع ل و م فارع كن ا ي ح س ب و ا أ ن هو هو هو هو هو ه أ ب و ز ي ه س هو هو هو هو هو أنا و هو هو هو ه هو هو هو هو ل و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ق هو هو هو هو هو هو هو هو هو و هو هو هو هو ه في غير ما يكون من متين العلم هذا يشم ولا يفرك ومثل ا شيئا وأنا أقول هذا لا هذا ويفرق و م هؤلاء كمثل ض م ر أ و ا ماء بقيعة ر أ و ا سرابا ب ق ي ع ة فحسبوه ماء فلما أ ت و ه لم يجدوه شيئا ووجدوا الله عنده فوفاهم حسابهم والله سريع الحساب نعم قال عبد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي أ ت ي قباء راكبا وماشيا قال عبد الله يحدثني عن مالك عن نافع المتوفى سنه سبع عشره ومئه عن ابن عمر المتوفى سنه ثلاثين وسبعين نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء راكبا و م ش ي ا ما عروف الآن كان في ذلك الزمن منعزلا على المدينه ا ع ن في مجلس المضاء وكان مساكنا بني مالك بن عمرو و ف بن ب بني بني بني بن, بن عوف بن أوس ان رسول أن اوس ل ل صلى الله عليه ه ل م وماشيا ما منطقة كان راكبا كان قباء قباء الذي قباء يأتي يأتي في قباء هذه فعل كبيره فاين كان ي أ ت ي في قباء مسجد. مسجد. قبا. الخلاف في, مي في مي هذا الموضع لا معنى له كان, يك... بعضهم يقول كان ياتي يتفقد احوال أهل ق اهل كان يأتي يصلي مسجد قباء روى ا ي ي عاني ا الله ن عمر عنهما أن رسول الله صلى الله أن وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا ومسجد ش ي فيصلي فيه ا م قباء ا ل ص ل ا ة فيه لها فضل عظيم جدا فقد روى ابن ماجه وغيره أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة في مسجد قباء كعمره ة و ذ ا طبعا هو لا الصلاة فضل تضعف فيه عظيم هو كما تضعف في المسجد ا ل ح ر ا م والمسجد النبوي والمسجد ا ل أ ق ص ى لا تضعف ولكن مع ذلك أ ن تعديل ا ل ص ل ا ة عمره فهذا فضل عظيم جدا نعم أن كان يمكن يمكن أنت الآن من عليه وسلم وماشيا وماشيا المسجد وماشيا المسجد يأتي تأتي رسول راكبا راكبا راكبا الله صلى الله هل هل قباء تأتي تأتي هذا جاء、المسجد. إ م ا جاء راكبا و إ م ا جاء مشيا يعني كيف جاء راكبا وماشيا يعني ل و ا ه هنا ل و ا ه ب م ع ن ى أ و راكبا أ و ماشيا هل ت أ ت ي ل و ا ه ب م ع ن ى أ و أ ن ا لا أ س أ ل ك م أ ن ا أ ت س ا ء ل معكم هذا موضع و اختلف فيه أ و ا ل ل غ ة كثير منهم يمنعوا ذلك س جائز مجيء أ و بمعنى الواو هذا معروف لكن مجيء الواو بمعنى أ و هذا عندهم خلاف ي آية اللغة بين اي ا لغه ل م بمعنى ما من يقول لا تجيء تجيء المعاي التي تجيء لواو أو وكل ورد لواو لا الشعر مؤول إلى مما ظاهره بمعنى معنى أن ولكن فهو لها هذا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 ويشكر ب سبحانه ن أرسلناه ا موسى وفي ف إلى ر عليه و ن ب س ط ا ن م ب ن ن فتولى ب ر ك و ق ايضا ل قال ل ساحر ا ا ر أو أ مجنون من ن ب ل الواو ساحر هنا أو لأنهم قالوا هما هم معا قالوا ساحر وقالوا مجنون يعني ساحر ومجنون نعم العلماء مختلفون في المسجد الذي اسس على التقوى هل هو مسجد قباء أ م هو غيره جمهور العلماء يرى أ ن المسجد المذكور المسجد أسس على التقوى قباء هذا الجمهور وقالوا في الآية قرينتان على أن المراد على أول إلى قول على من يوم تقوم مسجد أسس أحق أن أن هو آخرين فيه في ب ه ذ القرينه ا م مسجد س ج د ب ا ما ل ق الاولى ق ر ة ل أ ق ا ل الله تعالى من أول أسس يوم لمسجد أسس على التقوى من اول ل ت ق ى من أ و يوم و المسجد الذي أ س س من أ و ل يوم يعني من, من أ و ل مقدم النبي صلى الله عليه و سلم من مكه ة و أولا مسجد مسجد ثم بعد ذلك لما بعد قبا قبا بني لأنه ذلك انتقل النبي صلى الله عليه المدينة حينئذ بنا مسجده. هذه القرية الأولى القرية الثانية حينئذ تعالى قوله صلى عليه وسلم إلى مسجده هذه فيه رجال يحبون أن ي ت ه ر و ان روى البخاري ع أ ب يتطهروا هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه رضي رسول قال صلى وسلم ل أن ن ز هذه قال النبي الله كانوا بالماء صلى يستنجون عليه وسلم كانوا يستنجون يعني كانت عادة العرب كانت أن يستعمل وذهبت ا بالماء فأثنى الله عليهم فقال فيه الرجال يتظهروا القباء قباء يستنجون عليهم فيه يحبون فيه أي فيه مسجد فأثنى أن وأهل و في ط ا ئ ف ة من العلماء إ ل ى أ ن المسجد المذكور في ا ل آ ي ة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بما روه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي مسلم على ذلك الله عن عنه بما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أ ي المسجدين الذي بني على التقوى فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله كفا من حصباء ثم ضرب به ا ل أ ر ض ثم قال مسجدكم هذا يعني هو في بيت النبي عليه بيت في بعض نسائه هو الله عليه وسلم لا بيت له وسلم قباة لا لا صلى إنما ب ي ومثل ت ه ح ي ذلك ايضا ما رواه أ ح م د وغيره عن أ ب ي هريره رضي الله عنه قال اختلف رجلان في المسجد الذي اسس على التقوى هذا السبب الخلاف وهذا القول الثاني هو قول مالك في ا ل ع ت ب ي ة وقال ابن رشد إ ن ه الصحيح لكن ذهب الداودي والسهيلي ه ذ الى ا م ومراكوش ر ا ك ش ي دفين إ ل جمع بين القولين جمعا حسنا وذكره الحافظ واستحسنه أيضا قال كلا المسجدين بني على التقوى وسلم كلا حاجر الله عليه الحافظ ابن أيضا قال المسجدين النبي والمسجد قباء على صلى بدليل مسلم بدليل الآية حديث بني مسجد ولكن إ ذ ا كان المسجدان بنيا على التقوى م ا ذ النبي ا صلى الله عليه وسلم قال مسجدكم هذا ولا يذكر مسجد قباء قال ل قبا. أعلم ه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وكيف ح د ث ن عن ي م ا ل ن عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن سعيد يحيى الله صلى رسول الله وسلم الله الله قال ما عليه مرة ترون أن يسرق الشارف ا ل و ا والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا الله ورسوله قال فواحشوا وفيهن عقوبة وأسوأ الله قال قبل ينزل أعلم السرقة أن هن فيهم الذي يسرق صلاته ه صلاته قالوا يسرق يا ا رسول ل ل وكيف قال لا يتم ركوعها ولا سجودها قال عبيد الله, الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ي ح ي ى بن س ع يحيى د أي ي ا ل أ ن ص ا ر ي توفى سنة 43 وقل 40 عن النعمان بن م ر ة الزرقي ن ن بن ع م مرة ا ا ل ا ل أ ن ص ا ر ي المدني التابعي الكبير ا ل ث ق ة قال بعضهم هو صحابي ولكن ا ل أ ظ ه ر أ ن ه تابعي وبذلك جزم البخاري وغيره ولست أ د ر ي س ن ة وفاته النعمان بن مرتا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الحديث مرسل مرسل هذا حديث المرسل يعني يرويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما التابعي النبي عليه يشهد له ما الطبراني في معجمه الكبير عن عن لكن رأى مرسل مرسل رأى وسلم وما وسلم فهو الله الله هذا له معجمه ما صلى صلى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ر أ ي ت م الزاني ة والسارق وشرب الخمر ما تقولون ف ي ه قالوا الله ورسوله أ ع ل م قالهن فواحش وفيهن ع ق و ب ة أ ل ا أ ن ب ئ ك م ب أ ك ب ر الكبائر ا ل ا ش ر ك و ا بالله ثم ق ر أ صلى الله عليه وسلم و ع ب د و ا الله ولا تشركوا به شيئا ثم قال وعقوق الوالدين ثم ق ر أ صلى الله عليه وسلم أ ن ش ك ر لي ولوالديك إ ل ي المصير ثم كان متكئا فاحتفز وقال أ ل ا وقول الزور وهذا ولكن الموطأ ويشهد الموطأ هذا يشهد له رواه معجمه طبعا الحديث عن عانة الحسن البصري ولكن يشهد له حديث فيعتضدان كما قال من ويشهد للجزء الثاني من حديث ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن للجزء حديث حجر حديث في من من أن عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ س و أ ا ل س السرقه ر ق ة ا ذ ي ي ص ل ا ت ق الذي و رسول ركوعها ولا وروا وأبو رسول وسلم أسوأ ا صلاته يا رسول الله قال لا يتم ولا سجدها مسنديهما الخدري الله الله الله قال السارقة كيف يسرق يتم يعلى في مسنديهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه صلى ل عنه أحمد عن أن يسرق صلاته قالوا يا رسول الله رسول كيف يسرقها قال لا يتم ركوعها ولا سجودها يتم فهذه ا ل أ ح ا د ي ث تشهد لهذا الموسى الذي في الموطاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أ ن يخبرهم بحكم س ر ق ة ا ل ص ل ا ة ف ي ق د م لهذا ب أ ن يبين لهم أ ن هذا قريب من أ ش ي ا ء يعرفون قبحها وهي شرب الخمر شر والزنا والسرقه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في ا ل ش ا ر ف والسارق والزاني وذلك قبل أ ن ينزل فيهم وذلك قبل ان ينزل فيهن قبل ان ينزل في الزنا وفي وفي قبل ينزل قبل ينزل الزناع الهي أن أن فيهم في وفي ا ل س ر ق ة وفي شرب الخمر قبل أ ن ينزل فيها في هذه المذكوره وهذه الخمر نزل فيها فيه نزلت فيها شيء ن ز ل فيها حد نزلت فيها ع ق ونزل ب ة إ م ا العقوبة ن ت فيها السرقة ونزلت في ل الخمر, الخمر لم ينزل ز ي فيه ن أما ع ق و ب ة ليس فيه في حد محدود ا ل السنة ق ر آ ن أو في、السنة. إ ن م ا كان الذي ي ؤ ت به شاربا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضربه الناس ب ا ل ن ع ل ويضربه الجريد روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران فامر صلى الله عليه وسلم بضربه قال فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بثوبه ومنا من يضربه بنعله فلما انتهى الضرب انصرف الرجل فقال رجل ماله أ خ ز ا ه الله فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تكونوا عون الشيطان على أ خ ي ك م هذا المسلمون يا عباد ا ل ل هذا ال ه الذي م م س ل و ن ه ا ا ل ذ شرب الخمر إ ن م ا أ غ و ا ه الشيطان راكب مركبا الشيطان عليه منه إذا دعوت عليه فقد كنت عونا للشيطان عليه وهذا ليس مقتدر أ خ و ة اسمعت <تصفيق> الكلام صلى بن نبي ه وروى هو هذا عبد الرزق ا في, في مصنفه بسند صحيح عن عبيد بن عمير وهو احد كبار التابعين قال كان, كان اذا اوتي بالرجل شرب الخمر يضربونه بنعالهم و ب أ ي د ي ه م ويصكونه فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وشيء أ ب بكر ي و من إ م ا ر ة عمر ثم خاف أ ن يغتال الرجل خ ان ف عمر ع رضي الله ه أن يغتال ذلك المضروب أ ن ي ج ئ ه في ز ح م ة الناس عدو له فيقتله ولن يدرى من القاتل ل أ ن ه الناس كلها تضرب قال فخشي أ ن يغتال الرجل فجعله أ ر ب ع ي ن سوطا ثم راه فلما راهم أ ه م ل ي ت ن ا و تشربوا يقول ن يعني الله صار ع ي ن بس ج لا ه عمرو فلما رأهم لا يتناهون جعلها ثمانين س و ط ا وقال هذا أدنى الحدود ادنى ل ح و د د هذا أ الحدود نعم ترون والزاني أن ينزل نبي عليه أعلم عليه وسلم ما ترون في والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم وسلم قال والسارق قبل قالوا الله الشارب الله الله صلى وذلك ورسوله صلى في ما ترون في كذا وكذا قال الله و رسول ه أ ع ل م ه ذ ا ا ل أ د ب أ ن ت ي ا رسول الله ي ق و ا ل ا ل ه هو علم ن إ ذ ا س ئ ل أ ح د ن ا ه ل ي ق و ل الله ورسول ه أ ع ل م ل ا ل ل ي ق س ل ل و ل الله ي ن س ل ى الله و ر ل ا ينسب الى ل ل ه و ل ا ل الى الله و ا ل ر س و ل ص ل ل ى الله ع ل ي ه و س ل م ا ل ل ينسب الى ه ي ن الى ه ي الى ه ي ن س ي ه و ه ذ ا أ د ب علمناه علمناه ربنا سبحانه وقد ل صلى الله عليه وسلم وعلمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم ن ا أصحاب و عتب الله سبحانه على نبيه موسى موسى من عليه السلام من أ و ل العزم من الرسول ومن المصطفين ا س ط ف ا ه الله بكلامه قال يا موسى إ ن ي ا س ت ف ي ت ك على الناس بكلامي وكتب له ا ل أ ل و ا ح بيده سبحانه وتعالى ولكن عتب الله عليه الحديث الذي في البخاري عنه عن أنه كعب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان موسى مع بني إ س ر ا ئ ي ل ف س أ ل و ه من أ ع ل م الناس قال أ ن ا وهو طبعا القضية هذه أو تواضع أو كذا هو نبي حائليه وليس يعلم في عهده نبيا غيره فكيف يكون اعلم منه قال فعتب الله عليه علي كا كا ان لم ينسب العلم إ ل ي ه كان بك الله أن يجمد أعلم تقول فلما لم يقلها عتب الله عليه فاوحى إ ل ي ه ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك يا موسى فقال يا ربي وكيف اتيه او كيف اصل اليه فقال خذ معك حوتا في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم هناك تجد وهي ق ص ة مسامعه الخطير فلما جاوزا ق ا ل ف ت ه اتنا غداءنا ما الغداء هو ذلك الحوت الذي في المكتل ت ن ا غداءنا ل ارايت قال اوين الى ا ل ص خ ر ة ف إ ن ي نسيت الحوت وما أ ن س ا ن ي إ ل ا الشيطان أ ن اذكره فلما ر ج ع إ ل ى ا ل ص خ ر ة وجدا ان الحوت ت خ ذ سبيله في البحر فهناك قال الله له فحيثما فقدت الحوت ثم ذاك العبد وكان ما كان مما قص الله تعالى في س و ر ة الكهف ومما له أ ش ي ا ء أ خ ر ط و ي ت في ا ل ق ر آ ن وذكرت في ح د ي ث ه و ه و الصحيح قد نذكره إ ن شاء الله في, في وقته و إ ل ى مجلس آ خ ر إ ن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إ ل ه الا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب اليك والحمد لله رب العالمين